Book 2 63 63 Să pui întrebări 2 طرح el 2 طرح 2 Am o pasiune أنا عندي هواية. انا عندي هواية. يوجج تنس. أنا ألعب تنس. أنا تنس. أين التنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ يو جوك فوتبال. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. أين يستوطن أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ مدار براتل. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. بطوري والمنا ما دور قدمي ويدي تؤلمانني أيضا. قدمي ويدي تؤلمانني أيضا. أوندێ استه أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ أمو ماشينە. عندي سيارة. عندي سيارة. أمشي موتو شيكلتة. عندي أيضا موتورسايكل عندي أيضا موتورไซكل. أين أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ عندي سووتر. Pull -over. Am și o jachetă Am și o jachetă de blugi. și o jachetă de blugi. Am și o o abantalon bental de Andy jachet o jeans. de este o mașină de spălat? Aine الغassale? Aine الغassale? Am o farfurie. Am o معي صحن طبق. معي صحن. عمقتيت أفركليت شو لينجرم. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟ Te rugăm să accesezi wwwbuc 2de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.